الرجعونا من بس رجعيد العشايه ويغص الدمع العين يا ويمك رايدة بجيها اريدك على قلبس هاي لو طاحت تحس بيها <تصفيق> لك, لك, لك ضمتها من سنين والجيدك مخليها ونادر بس لك لو جيها اتحت رجلك هبديها موسيقى <تصفيق> بس اللي بكيني فوقي تنطي عمر ودموع لما عندي بس دمعه ويمك ما عدت اريدك على بس هاي لو سحى سامي من البعد واحد من بعد واحد واللي خان ما خليه لحظة بالقلوب ويا عيوني ما بشيل رجعي اللي يخدعوني ومنهم دمعت عيوني بعد ما راح اخليهم طيب زمو ما بر من حبيات ناس ما يشبهوني المفروض دور إنسان يشبه على قلبي لاوي بس شي لا تعيد حسي